يتر أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمسكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس الثامن والتسعين من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشرقيقي وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من القواف والسعيد إلى قول المطلح رحيمه الله تعالى ويصلي ركعتين خلف المقام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع والآن مع الزر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول المؤلف عليه رحمة الله باب جهول مكة <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمثلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه رحمه الله <تصفيق> باب دخول مكة هذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة دخوله لحده وعمرته لمكة وما هو الهدي الذي ينبغي عن الحاج أن يحافظ عليه وكذلك على المعتمر إذا دخل لمكة زادها الله شرفا وكراما ونظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سدفت عنه هذه السنة اعتنى العلماء رحمهم الله بتخصيص الدخول إلى مكة لديان جملة من أحكامهم ومثائلهم وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باب دخول مكة أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائد التي تتعلق بصفة الدخول إلى مكة والدخول إلى البيت من أجل الطوارئ يسن الدخول إلى مكة من أعلاها والمرابد أعلاها من جهة الثنية ثنية كداء وهي الثنية التي عند قبور المعلاس ومنها ينصد الداخل على البطحاء ثم يستقبل باب البيت وهذا المدخل دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه الأحاديث الصحيح أنه دخل مكة منه وللعلماء رحمهم الله في هذا الدخول وجوه منهم من قال هذا الدخول كما لا يخفى بالنسبة لأهل المدينة فيه رفق لهم ويأتي الحاج والمعتذن من جهة التنعين ثم إلى الحجون ثم ينحرف ذات اليسار مع الحجون حتى ينصد إلى الثانية ويدخل من جهة القبور ولا يزال الشارع الموجود إلى الآن هو الشارع الذي يصد القبور القبور معناه وينصد من بينها هذا هو مدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثانية كداء قال العلماء دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من هذا الموضع وهو من أعلى مكة لأنه خرج من مكة متخفيا بالليل فدخلها إعزازا للإسلام وإعلاء لشأنه فالتمس أرفع المواضع أرفع المواضع وأعلى المواطن حتى تظهر شوكة الإسلام وعزته وهذا يدل على أن الله تعالى تكفل بنصرة دينه وإعلاء كلمته فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا فأدخله الله إليها في وضح النهار في يوم أعز الله فيه دينه ونصر فيه عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فأدخله الله عز وجل في وضح النهار معززا مكرما بين أصحابه الذين يفدونه بأرواحه رضي الله عنهم وأرضاه خرج منها كالوحيد ليس معه إلا أبو بكر والدليل وأدخله الله مع ثمانية آلاف يفدونه رضي الله عنهم وأرضاه فهذا كله يقول عن ما كان من رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين عند الله عز وجل من شأنه الوجه الثاني قالوا إنه دخل من هذا الموضح لان حسان قال عدنا الخير إن لم تروها تصير النقعم وادها كداء في قصيدته المشهوره عقد ذات الاصابع خد دلاء الى الى عزراء هم رعها خلاء ديار نذ من بشتا في قصر تؤثيها الروام وتد فلما ذكر هذا الموضع افصح النبي صلى الله عليه وعده وادخل دخل عني صوت سلام محظا عن الدخول من جهه ثانيه المعلى الوجه الثالث وهذا أشار إليه الشيخ الإسلام محمد الله في الشرش وأشار إليه غيره أن هذا الموضع إذا دخل منه الحاج والمعتمر يدخل على القبور ومن جهة القبور على البطحاء ثم على جهة الصفا والمروة فيستقبل باب البيت فكأنهم يرون وجه مكة من هذه الجهة وحينئذ قالوا أنه يستقبل باب البيت ففي هذا تشريف للبيت وتكريب وكذلك أيضا يستقبل وجه مكة ولذلك لما خرج عليه الصلاة والسلام خرج من ثنية كدة وهي بأكثر مكة فكان مدخله من الأعلى ومدخله من الأسل فهذا يقولون أنه من جهة التشريف للبيت والملوك تؤتى من أبوابه وهذا من ذلك التشريف لبيت الله عز وجل فيؤتى من جهة بابه ولذلك تقصد الدخول من ذلك الذي شئده كما تبتت لذلك الأحاديث الصقيحة في صفحة دخوله عليه الصلاة والسلام هناك وجه رابع أنه دخل هذا اتخاقا أي تيسر له أن يدخل من جهة المدينة فكان دخوله من هذا الموضع ولكن هذا الموضع يشفد عليه دخوله عليه الصلاة والسلام وفي عمرة وتقصده عليه الصلاة في مدخله في جميع دخوله إلى مكة من هذا الموضع فدل على أنه مقصود وليس بأمر اتفاقي فائدة الخلاف بين كونه مقصودا أو اتفاقا أننا لو قلنا أنه مقصود إذ يشرع للحاج والمعسمر أن ينحرف إذا جاء من غير هذه الجهة كأهل جدة مثلا إذا أرادوا إصابة السنة فإنهم ينحرفوا إلى طريق المدينة ودخلون من جهة الشجون تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا غيرهم هذا إذا قلنا أنها سنة مقصودة أما إذا قمنا إنها سنة اتفاقية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا أرفق وإيسر له فالأمر جسير ولا إشكال فيه وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من موضع وخرج من موضع تكثيرا للقطع في طاعة الله عز وجل ولكي تشهد الأرض للعبد بما يكون له من الخير ولذلك ذهب إلى العيد من طريق ورجع من طريق الآخر ومضى إلى عرفات من طريق ضب وهو الطريق الأيمن ورجع طريق ودفع إلى مدلفة من طريق المأزنين بين الجذال هذا كله يقولون لتكفير الخطاء ولكي تشهد الأرض له بالخير فاستحبوا على هذا الوجه الثاني أن من دخل ملكة من موضع أن يخرجها من موضع آخر فتكون السنة إجمالية من حيث تكفير الخطاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه نصر في نصر الكتاب وقصنا ثبت عنه أن الأرض تشهد بما يعمل عليها من خير وشر كما قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها قال العلماء تتحدث بأخبارها أي بما عمل عليها من خير وشر وقال تعالى إلا نحن نحن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يا بني فلمة وهذا يدل على أن الأفضل أن الإنسان ينضي للطاعة من السبيل ويرجع من السبيل الآخر السنة أن يدخل مكة من أعلاها كما نص عليهم من وهذا شبه اتفاق عند العلماء رحمة الله عليهم أن مطحن من السمن كان من أعلى مكة وهذا الدخول يستوي أن يكون بالليل ويكون بالنهار فيدخل الحاج في الليل ويدخل في النهار وأكثر دخوله لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم إلى مكة كان بالنهار ودخلها ليلا في عمرة الجعرانة, أو الجعرانة دخل علي قال السلام لما فتح الطائف وقسم الغنائي غنائي نحنين ثم نزل وعتمر عمرته المشهورة قالوا وقعت ليلا من صلى الله وسلم عليه وسلم ورجع الجعرانة وباتدها كما يقول أهل هذا هو مدخله بالليل وأما بقية عليه الصلاة والسلام وكذلك فتفه لمكة وكذلك حجة الوداع إنما وقع منه صلوات الله السلام عليه في النهار قال الشيخ الإسلام بن سين رحمه الله إنه إذا كان الإنسان يقتدى به كالعالم ونحمس الأفضل أن يتلج النهار وخاكب طالب العلم أنه ربما وافق الجاهل الذي لا يعرف السنن فيعلمه ويراه يفعل السنه يتأسى به فاستحبوا له الدخول بالنهار فأشتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد أشارك من المؤمنين إلى هذا قالوا فنظرا إلى حاجة الناس إلى معرفة هديه عليه الصلاة والسلام وقع دخوله نهارا ولم يقع ليلا إلا في العمرة التي ذكرنا فاستحبوا لطالب العلم وللعالم أن يكون دخوله بالنهار وأن يكون يقاعه لطواف عمرته وكذلك طواف القدوم في حجه أو طواف عمره التمسع إذا كان متمسعا في حجه أن يكون بالنهار بكية أستابه ولا حرج أن يقع الدخول ليلا ولكن نفسنا أن نحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدنا إلى مكة يبيت بذي كما فبت عنه في الصحيح البخاري وموطئ مالك أنه كان إذا دخل مكة قطعت البيوته عند بحراء ثم بات بذي طوى وأصبح واغتسل من مضى إلى البيت وكان يفعل ذلك وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلماء قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عمره صلى الله عليه وسلم السمة أن يدخل مكة وإذا دخلها أساقيا أو غيره أن يستشعر حرمة هذا البلد الذي حرمه الله عز وجل وشرث وكرمه وجعل فيه بيته وجعل فيه المسجد الحرام الذي جعل الصلاة فيه مفضلة على سائر بقاء الأرض ولا سك أن اختصاص الله لهذا البلد بهذه الغرائم يوجد للمسلم إذا دخله يستشعر هذه الحرمة ولذلك لما دخل صلوات الله وسلامه عليه يوم الفتح وقد أعزه الله عز وجل وأجله وأقرمه ونصره طعط أرأسه توابعا لله سبحانه وتعالى وثقفت الصحيح عنه أنه كانت لحيته تكاد تنس قربوس سردي وهو يوم فتح ويوم عزة وتمكين كل ذلك إكراماً لهذا البلد الآمن وتشريفاً له واستشعاراً لحرمته ولذلك لما خطب الناس في يوم الثاني أثهد هذه الحرمة وقال ومن فرقص لكم بقتال رسول الله يزول فلن فقول إن الله أحلها لنبيه إنها لا تحل لأحد من بعد وإنما أحل كلي ساعة من نهار وهذا كله يزل على عظيم حرمة هذا البلد وأنه ينبغي لمن دخله زائرا. او كان من أهله أن يستشعر حرمته وأن يرعى هذه الحرمة بزعل طاعة الله والبعد عن حرمات الله عز وجل فيدخلها دخول المستشعر لحرمتها حتى يكون ذلك أجعى لحفظ حجود الله وأجعى أيضا بمحافظته على طاعة الله عز وجل فإن من دخل نكس وفي قلبه تعظيمها وإجنالها وهيبتها وفقه الله عز وجل للطاعة والخير والبرد ومن دخلها مستهينا بحرمتها أهانه الله عز وجل وقد يبتلى والعياذ بالله بفعل حدود الله والوقوع في محارم الله في حرم الله والله السلامة والعافية ونعود بوجه العظيم من الخذلان يسن من أعلاها والنسجد من ذادي بني شيبة أي ويثن الدخول للنسجد من ذادي بني شيبة السنة لمن دخل مكة وأراد دخول الحرم أن ينفع من بادي بني شيداه وهذا كما بكرنا من العلماء من يقول أنه شيء اتفاقي ومنهم ما يقوله شيء مقصود ولو فعله الإنسان متأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل من شيد ودخل وقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو على خير ومجور على ذلك لأنه ما فعل ذلك إلا تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل من بادي بني شيداه وهو الباب الذي بحلاء الصحى في هذه الصحى وهذا الدخول ليس بواجب يعني دخوله من هذا الباب ليس بلاجب والسنة له إذا دخل أن يقول ما ورد يعني في الدخول للمساجد عموما وورد في بعض الآثار ولكن الحاديث ولكنه متكلم في سنده أنه يكذر عند رؤية البيت كما في ذكر المصنف رحمه الله وسيأتي الكلام على هذا الآث فإذا رأى البيت وفع يديه وقال ما ورد فإذا دخل السنة أن يقدم رجله اليمنى ويؤخر الوسرة في الدخول في سائر المسادس ويسمي الله فيسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته كما ثبث بذلك حبيث مسلم في صحيح اللهم افتح لي أبواب رحمته بعد صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال الدعاء في الدخول يبتدئ بالطواق والدعاء الوارد الذي يشير إليه المصنف هناك جملتان اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وقد أثر هذا عن عمر بن الخطاف رضي الله عنه وهو مرفوع فيه كلام وكذلك أيضا قوله اللهم نزد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهادة وذرة وزد من شرّهه وكرّمه ممن حجّه واعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ومهادةً وزرّة هذا الحديث قواهي الطباراني وكذلك الشافعي في مثل ذيه ولكن فيه كلام ومن رواية عاطم الكوزي وهو كذاب ولذلك العمل عند بعض العلماء أن يقول الدعاء المحفول في الدخول للمساجد عموما أنه ما دام أن الحديث لم يثبت ولم يصحى على رسول الله عليه وسلم فإنه لا يتعبد بما هو من اختلاق الكذابين على رسول الله وإنما يقول ما ورد في الدخول للمساجد عموما وأما التسجيل فقد تسامح به بعض العلماء ونقله الشيخ الإسلام رحمه الله عن الماني أحمد وعند عبد تكبير عند رؤية البيت ولكن ليس فيه شيء صحيح وكان الإمام الشابعي يضعفه ويقول لا أستحبه ولا أكرهه لا أستحبه لأنه لم يسمك فيه شيء صحيح ولا أكرهه كأنه خفف فيه لأن فيه رواية مرسلة وفيه أيضا عن سعيد بن المسيف ويروى أيضا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وإذا دخل البيت فإنه يمضي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند دخوله وبعض الناس يقف بالدعاء ويرفع يديه يستقبل بيت وهذا لم يسبب فيه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل دبيت وحفظ صنة وحفظ سنة وحفظ هدئوا صلوات الله عليه, وسلم عليه فتكلف الوفوع ووقوف ويرفع يديه للدعاء لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام والعلماء رحمة الله عليه الساخن يشددون في هذا أنه لا يسبع فعل أفعال مخصوصة في النواضع المخصوصة خاصة في المنافق والمشاعر التي ثبتت عن مرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن الصحابي كان يحفظ لنا شعب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اختلف عن عابده يقول جابر رضي الله عنه لما دخل في الله في الشعب بين عرفاتهم الزلفة فتوضع وضوءا خفيفا تنظر إلى دقة الصحابة وحفظهم لكل شيء حتى لو رفع أصبعه او رفع ببصره ذكروا رفعه ببصره وأصبعه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من حفظهم ودقتهم فثبتت الأحاديث الصحيحة كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخوله في عمره وحزه لم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت وقف, وقف وقوفا طويلا أو تكلف الدعاء أو تكلف رضع اليد أو تكلف شعلا معينة وإنما دخل كما يدخل في سائر وهذا يدل على أن السنة والهدي أن يؤتسا به عليه, عليه الصلاة والسلام في هذا فألا يتعبد الإنسان ربه إلا بشيء إلا هو أصل يعتمد عليه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا دخل البيت السنة أن يبتدئ بالطواق لأن لا حديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أنه لما دخل مكة لم يشتغل بأي شيء وإن من صرف إلى البيت وطاف صلوات الله وسلامه عليه ثبت عنه ذلك في عمره وثبت عنه في حدة الوجاء وقد قال خذوا عني مناسككم وقد ذكر ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مما دخل مكة من يشتغل بشيء غير الطوافذ الضيء ولذلك قال العلماء لا يسلم الإنسان أن ينصرف إلى أي شيء حتى كان بعض العلماء يكره للإنسان إذا دخل مكة أن يبحث عن السكن أو عن النجد قبل أن يطلق بالبيت فأسكين برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ابتدأ فحي مكة وحي البيت بالطوافذ وقالت سنة في الحج والعمره انه اذا دخل اول ما يبدا يبدا بالطواف ومن اقدمه من البلاد البعيده وقد ما اداره سعد احبابك واولادك وسعد عنه ومفارقهم ان من أجل طاعه الله ومرضاه الله ومن اجل هذا هذه القربه التي من اعظمها واجلها ان يطوف ببيت الله عز وجل فكان من هدي ان ابتدى صلى الله عليه وسلم عليه بالطواف بالبيت فالسنه كمان تعلمنا الا يشتغل بشيء بعد دخوله لمكة غير الطواف بالبيت فوضع صلوات الله عليه عليه ثم دخل المبادئ بني شيدة وابتدع طوافه عليه الصلاة والسلام هذه هي السنة وقالوا إنه, إنه قد يرى حصل في أحوال خاصة فأن يكون معه الضعفة والشطمة ويكون معه كبار الصن أو معه الأطفال أو معه النساء فإن الله وصفهم بجذية ضعيفة فهؤلاء احتاج الإنسان أن يرفق بهم في دخولهم أو او يتفقد مواضعهم فهذا لا بأس به في باب الرفق ولا حرجه ولكن الشنه اذا كان انسان قويا جلدا ومعه الرفقه ان يبتدا كما ذكرنا بتحيه البيت فينطوق من قاضي عنه فاذا ابتدى يبتدي بالطوع والسؤال لو اقيمت الصلاه المفروضه او تذكر فائته مفروضة عليه ولو طاف في وقتها هل يبتدئ بالطوافع والصلاة المفروضة جماهير العلماء على أنه يبتدئ بالصلاة المفروضة لأن الصلاة المفروضة قد ضاق وقتها وقد قال الله عز وجل أقن الصلاة لذكري وأقن الصلاة لذكري وفي قراءة وأقن الصلاة للذكرة قال صلى الله عليه وسلم كما نئن صحيح من نام عن صلاة ونسيها سوء صلّها إذا ذكرها لا تش لها إلا ذلك فلو كان ناسهم للصلاة المفروضة وتذكرها عند درودهم للبيت أو دخل في آخر وقت ظهر أو في آخر وقت الظهر دخل في آخر وقت مفروضة وجبت عليه فإنه يبتدئ بالصلاة المفروضة وأما النواطل فلا يبتدئ بشيء منها ولكن اختلف العلماء لو أنه دخل وعليه فريضة ولم تقم بل معنى أنه صليت الفريضة في المسجد الحرام ودخلت بعد صلاة العصر مهنة فهل الأفضل أن تبتدئ في صلاة العصر أو تبتدئ بالطواف قالوا يبتدئ بالطواف لأن وقت العصر موسع سيصيب سنة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالابتداء بالطواف ولأنه إذا طاف وركع ركعته الطواف خرج من الخلاف ثم بعد ذلك سيصلي العصر سيكون يقعه لركعته الطواف بعد قبل صلاة العصر وإن كانت ركعت الطواف فباستثنيت بعمل قوله عن السلام يا بني عبد المناك لا تمعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من الليل أو نهام سيبتجئوا بالطواف بالليت كما ذكرنا ويقدمه على سائر الطاعات إلا إلى أقيمة المفروضة أو كانت هناك خطوة جمعة فإذا كانت هناك خطوة جمعة قال بعض العلماء إنه يتعين عليه أن يدرس باستناع الخطبة ولا يتسجع بالصواف وقال بعض العلماء إن له أن يطوف بالبيت وينتظر إقامة الصلاة وذلك لأن الصواف بالبيت ركم عمرته فإذلك يتسجع بالركم ويقدمه على واجب الاستماع الى الخطبة قالوا ثم بعد فراغه من طوافه يصلي ثم يجلس وينسط لما بقي من الخطبة ولا شك أن القول أنه يجلس من أول الخطبة يصلي تحية المسجد ثم يجلس استمع الخطبة هو أولى وأحرق ولكن لو طاف لمكان الركن وانتظر إقامة الصرافة ثم طوافه وأشواطه ثم صلى الفرد فإنه لا حرج لأن الجمعة لم تجد عليه في الأصل إذا كانت مسافرة فإنها لا تجد عليه ولذلك لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم جمعة في السفل ثم يطوف مطبعا ثم يطوفه فإذا دخل الزيس فإنه مباشر يتبئ بالطواف ويطبئ والاضطباء أن يجعل الرجاء تحت إذته الأيمن منتصف الرجاء تحت إذته الأيمن ويلقي بطرفين على آسقه الأيسر والاضطباء ماخوض من الضبع وهو العبد وذلك لأنه ينتشف بحسنه عن العاتف فقال له الطبع والأصل في هذا الطبع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عمرة القضاء أو القضية قال كفار قريش يقدم عليكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم ثم يفرب فنزل جبريل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفره بما قالوه من الشماكة به وبأصحابه فقال عليه الصلاة والسلام رحم اللهم رعا أراهم من نفسه اليوم جلدا فلما استفح طوافه صلى الله عليه الصلاة والسلام عليه اطبع وذلك لمكان الرمل ثم خب ورمل الأشواط أشواط الثلاثة الأول فقالوا كما جاء في الرواية السير إنهم ينقذون نقض الضباء أي أنهم بحبتهم وجلدهم والسبب ذلك أن الندين كانت فيها الحمى وكانت مشهورة لذلك حتى كان كفار في الجاهلية إذا أرادوا انتهوا من التجارة للشام وأرادوا المرورة بالمدينة يعشر الرجل منهم تعشيرا شماري بخيبر من عقائد الجاهلية التي كانوا عليها كما أشار إلى ذلك الناظر لقوله واختلقوا تعشيرا أن يعشرا من النهيط بجهداء خيبرا فكانوا يعشر بخيضة خوفاً لشمى المدينة ويظن أن ذلك يحفظه وكانت معروفة بالشمى فلما قدم عليه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أصابت شمى أصحابه فدخل على أبي ذكر وهو محموم على بلال وهو محموم فقال عليه الصلاة والسلام وكان أبو ذكر يتحيحن إلى مكة وكذلك بلال فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حبّد إلينا المدينة فحبنا لمكة او اشد اي و اشد لان او بمعنى الواق وصححها وانقل حماها الى الجحفة وصححها الله عز وجل ونقلت الحما منها بقدرة الله عز وجل الى الجحفة فالسجيب الجعوته صلى الله عليه وسلم فلما ارادوا الدخول لمكة ارادوا الشماسة بهم فقالوا وهنتهم حما يترب فلما قالوا وهنتهم حما يترب انهم سيقدمون وهم هزالة ضعافة يريدوا بذلك الشماخه بدين الله عز وجل لان كانت لاصحابه رضي الله عنه النبي محمد صلى الله الله عنه فلما استدح النبي صلى كشف عن ضبعي او عن اضجه ثم رمى الاشاط الثلاثه الأول فاراهم الجلد فكان إذا توارا بالشجر كان إذا قام جلوسا جهه الحجر فإذا توارا صلى الله عليه وسلم على البيت بين الركنين مشى هو واصحابه فاذا طلع عليه من جهه الحجر رمى الصلاة والسلام عليه وكان يمشي بين الركنين هذا الأطل ثم استفاد ذلك كما جاء في شاء الله بيانه أنه افصح رمى لجميع الثلاثه الاشواق من اولها إلى اخرها يبتدي المعتمد خطوات العمره والقادم والمقيم للحدوم هذا الاقتداء انما يكون في الطواف طواف العمره اذا كان الإنسان معتمدا ويكون في طواف الركن في طواف العمرة في الحج أيضا وهو ركن بالنسبة العمرة في الحج إذا كان متمتعا وكذلك أيضا طوافه إذا كان طارنا وإذا كان مفردا إنه يبتدع طوافه بالرمل هو الطواف الأول فأما الطواف بقية الأطوفة كطواف الإصابة فيه تفصيل فالذي جاء مفردا إلى عرفات مباشرة ولم يطف قبل فإن من العلماء من نصر على أنه يشرع له أن يطدع ويرمن في طوافه أن يشرع له الرمل في طوافه بالبيت يوم النحر لأنه يكون متحللا وليس عليه إحرامه ولكنه يرمن يكون يرمن في طواف الركن وهو طواف الإخابة وأما بالنسبة للمتمتع والقارب فإنه لا يشرع لهم وكذلك المفرد الذي طاف طواف القدوم لا يشرع له أن يرمن في طواف الإخابة والركن أما بالنسبة لهذا الاقتباع فنحله للرجال دون النساء فهو مشروع للرجل ولا يسرع لمرأة اقتداء ولا يسرع للنساء رمل ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه ليس على النساء رمل, ليس على النساء رمل لأن المرأة إذا رملت تكشفت ولذلك لا يدد لها أن لا في الطواف ولا في السعي بين الصفا والمرأة يرتدي المعتمر لطواف العمره القادم للمسجد الحرام يتجئ بين طواف العمره فكان المعتمر وهطاف الركن وكذلك من اثنتين طواف القدوم نعم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلم ويقبله فيحاذي الحجر الاسود بكله فلا يصح الطواف الا بمحاذاه الحجر بجميع وإذا تقدم ولو خطوة واحد فحاذ ببعض بدني وبقي البعض في المكان الذي هو ابتداء الطواف لم يصح الشوف الأول وعليه أن يعيد ذلك الشوف لأنه لا بد في الشوف أن يستثم الطواف بالبيت بأجزائه الكاملة فلابد أن يسامس الحجر بدميع بدني فلو سامسه بالبعض ككتفه أو شقه الأيسر وبقي شقه في بالجهة التي هي دون فإنه لا شوقه كما ذكرنا ويرزمه أن يعيد ذلك الشوق فيبتدئ ويحاذ الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ أول ما ابتدأ في فاستمن الحجر وقبله صلوات الله وسلامه عليه وهذه هي السنة إن الأفضل والأكمل أن يبتدئ باستلام الحجر والاستلام أن يبع يده عليه كالمسلم يضع يده على الحجر وأما بالنسبة للتقليل فهو معروف قبل الحجر هذا إذا أرسنه وتيسره أما إذا لم يمكنه هذا الحجر فإنه يجليه فإن شق قبل يده فإن شق قبل يده فإن شق يسلم الحجر كما ذكرنا ويقبله والاستلام ثبثت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه السلم بيده وthatsa kad al hadith sahih annahu kana ila ajza an taslim al salam bihi wa qabala yada fa ka fi al sunnah annahu ila ajza al insan an taslim al salam wa wad'a yadu wa qabala mawd'an fa khadhalika aydan law kana manahu muhtamman aw 'assa fi al الله bihi عليه, عليه وأما بالنسبة anna al nabiyya sallallahu alayhi wa sallam istalama bil muhtamman wa qabalah وإن من يشرع له تقبيل اليد إذا لمس واستلم أما إذا لم يستلم هإنه لا يقبل فالتقبيل لا يكون إلا للحجر أو لما استلم به الحجر يده أو محجر المستصل به ونحن ذلك فيقبله وهل يسجد على الحجر السجود على الحجر أن يدخل رأسه بحيث تكون جبهته على الحجر نقل آسف الاسلام رحمه الله وثبت وصحى عن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسجدون على الحجر بمعنى أنهم يضعون الجذهة على الحجر وصح هذا عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعن عبد الله بن عمر وجابر بن عز الله رضي الله عن الجميع صحت عنهم بذلك الأخبار ولذلك نص العلماء على أنه لا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك والثابت عن ربما صلى الله عليه وسلم الابتنام والتقليل وقد قال عمر الخطاب رضي الله عنه لولا أن يرأيت رسول الله رسول الله يقبل كما قبلته وهذا يدل على أن السنة الأفضل أن الإنسان يحرص على تقديل الحجر ويتعاطى الأسباب التي لا ضرر فيها على الناس وهذا إنما يكون للرجال في الغالب وأما النساء فالغالب في فيهم أنهن إذا قبلنا الحجر زاحمنا الرجال وفتن العباد فالأفضل لهن أن لا يقتربنا الجهة الحجر خاصة وأنهن قد ينحرخن في طوافهم فإنهن إذا حرفن عن الطواف وأصفح البيت عن يمين المرأة بطل ذلك ولازمها أن تعيد من أول شوطها لأنها إذا حرفت بيدها وجاء الحق جاء البيت عن يمينها كما سيأتي إن شاء الله لم يصح ذلك منها ولازمها أن تعود إلى أول شوطها لأنه لا بد أن يكون البيت عن اليسار وقد طاف عليه الصلاة والسلام وقد البيت عن يساره ثم إذا أراد الإنسان وأن يقبل الله يزاحم الناس ولا يؤديهم أما لو زاحمه الغير والصبر على أبية فإنه أفضل لأن لما فيه من الصبر على طاعة الله كان فيه الزحام فالصبر ولم تؤدي أحدا حتى يتبلغ الحجر هذا لا شك أنه أفضل لأن التعب والنصب في طاعة الله يعظم الأجر للإنسان وكون الإنسان يرى الزحام عليه ويتركه لغير حلاء ثار للقرى فكل إنسان يحرص عليه لا شك أنه أفضل وأكهل وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما لم يدرك تقبيل الحجر منذ أن رأى رسول الله عليه وسلم يقبله ما ترك اتنان الركن ولا تقبيل الحجر منذ أن رأى رسول الله عليه وسلم يستلم ويقبل ولذلك لما جاءه السائل وقال له أرأيت لو كان عليه بحام قال رأيت رسول الله عليه وسلم يقبله قال أرأيته يا أبا عبد الرحمن كان أبا عبد الرحمن أرأيته كان عليه الزحام قال دع أرأيته باليمن رأيته رسول الله عبد لا يقبله هذا يدل على حرصه رضي الله عنه وأرضاه وحبه لهذه السمن ولكن الإنسان لا يؤدي الغير فإذا استطاع أن يصل إلى الحجر من دون أذية ومن دون إضرار فلا شك أنه أفضل وأكمل وكان ابن عمر يأصل في الشوطة الواحد ما يقرب من, من خمسمائة آية وذلك لأنه يصبر على الحجر وينتظر وقد يقوله بشدة الشمس والحرب وعثر عنه رضي الله عنه أنه كان الناس يزاحمونه حتى يدمون أنفه فيصيبه الرعاف رضي الله عنه وارضاه وهو صادر لا يفارق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس جواجه ولكن حبه للسنة ولكن حبه للسنة وحبه للأتساء المنزل صعب عنده أن يجاوز الحجر وقدره عليه وسلم يفعل شيئا فيه فيجاوزه في دون أن يفعله هذا الباب الأفضل ولكن إذا كان الأمر فيه مشقة أو فيه إضرار بالغير فلا فإنه لا تثبث السنن لما فيه محظور وشرعي وخاصة إذا كان عن الإنسان فيه فتنه فالمقصود أنه يحوص الإنسان على تقديل الحجر وإذا قبله فإنه يراعي ثبات في المرض يثبث في موضعه فيقبل ومع ذلك ينطرف حتى يستثنى الطوافة بالزيد في شوطه لأنه في بعض الحال إذا قبل إنه ربما يحرف فيصرف بجزعه إلى ما بعد منظر الاعتجاج ببداية الطواف فحينئذ يبزمه أن يجعل البيت عن ينساره حتى يقع طوافه كاملا ذلك أيضا من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس الشاذروان فما سيأتيه أنه إذا جاء التقليل للحجر وهو في حج أو طواف ركن عليه في عمره فإنه يسعد على الحجر الذي على البيت وهذا من البيت فيبطل طوا... شو... شوطة لأن الحجر الذي هو الشازروان وهي الزيادة الموجودة في أفتن البيت من البيت وهو مأمور بالتوافذ كل البيت فصعودوا على هذا الجمع من أجل التقديم خاصة إذا كان عليه طوافركم يفوتوا هذا الموضع وقال نصدر لما يرم العلماء رحمة الله عليه على أنه من فرك خطوة واحدة من الطوافذ من يصح وأنه ينبغي لأنه عبادة كالصلاة ينبغي أن تؤدى بشفتها مثل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الجزء من البيت لأن الحجارة كان بناء بما تقص عنها وكأن بناء البيت أقل وهو يرتفع إلى قدر ثلاثة أذرة هذا القدر يعتبر من البيت ولا بد أن يجعله في قوابه بحيث يطف به كاملا أما لو عليه ومشى فإنه في هذه الحالة كأنه لم يطف بالبيت كاملا لهذا النقصان فإن شقا لنس أشار إليه ويقول ما ورد فإن شقا اشار أشار إليه فيشير إليه بتفه ويقول ما ورد الذي ورد في مشتدرك الحاكم اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفا عن دعاتك واتباعا بسنة نبيك ونبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ورد ستحاكم في وسامح فيه العلماء الله أن يقوله في بداية القواصل ثم بعد ذلك يدعو بما تيسر له من خير الدنيا والآخرة فيسأل الله عز وجل صلاح دينه ودنياه وآخرته ويدعو لمن له حق عليه كوالديه وبدلياته وأهله وزوجه يدعو له من الصلاح والخير فيسعى بالدعاء والسؤال الله عز وجل الخير للدنيا والآخرة ويسعى بالبيت عن يساره ويدعل البيت عن يساره أجمع العلماء على أنه لا يستحط الطواف إذا جعل البيت عن يمينه مع أن اليمين أشرف من اليسار وعتذر بعض العلماء لأن اليسار فيه القلب فيكون أشرف ما في الإنسان قلبه لما فيه من توحيد عز وجل فهو أشرف ما في الإنسان قالوا له لذلك يكون إلى جهة اليسار لمكان القلب هذا اعتذارا لبعض العلماء ولكن هذه أمور تعبدية ولا يتكلف في ذحف مثل هذه الأمور أو السؤال عنه إنما يطوف عن اليسار لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف عن اليسار والشرع أمره أن يطوف بهذه الصفة المخصوصة سيأتسي بما مرت فيجعل البيت عن يساره وفي الطواف المتائج أهمها أن الطواف يختلف بحسب الأحوال فطارث أن يكون طواف ركما طارث أن يكون طوافا واجدة وثارثا يكون طوافى ناخلة فطواف الركم فأن يكون طوافى عمره وكذلك طواف الركم في الحج فطواف الإفاضة ويكون الطواف واجبا كطوافى الوجع في الحج ويكون الطوافى ناخلسا كسائر العطوفة التي يحصد بها التقرب الله عز في غير النبر فيطوف الإنسان في البيت فإذا ويكون الطواف هنا هنا ست السائر التي الذي يقصد بها التقرب الله عز وجل في غير المدف فيطوف الانسان بهذه الفيدا طافه فانه ينبغي ان يدور بالبيت كاملا يعني أن ان يدور بجسده كاملا بالبيت ويشترط أن ان هناك ان يكون هناك استقبال للبيت قالوا الطائف بالبيت قبلته ان يجعل البيت عن اليسار وعلى هذا فلو انحرف أثناء طوافه فأصلح البيت عن يمينه أو انحرف لتقديله فأصلح البيت عن يمينه فلابدو أن يرجع من الموضع الذي انحرف فيه حتى يستثم طوافه بالبيت عن يساق المثلة الثالثة أن الطواف بالبيت لا يطش إلا داخل الحرم فإذا قاف خارج الحرم فأني يطوف خارج, الحرم خارج وجود الحرم فانه يذكر الطواف لأن الله تعالى قال وطهر بيت ال طائفين هذا يدل على أن الطواف انما يقيم في المسجد وعلى هذا اجماع العلماء رحمه الله عليه أن الطواف لا يصح في المسجد فلو طاف بالسياره او طاف مثلا بقدميه خارجه بناء المسجد عن المسجد فانه لا يصح طواف في اجماع العلماء ولو طاف في الدور الثاني فانه يجزي لأنه طاعف من الجيد فالطوافه بدور ثاني كالطوافه بدور الأسهل لأن أعلى المسجد آخر الحكم الحكمة السبب ولذلك لو احتكث إنسانه وصعد إلى سطح المسجد فإنه بالإجباع لم يبطل اعتكافه ويدل على ذلك طلب عليه الصلاة والسلام من ارتصب سيد شدر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضيه فجعل المحاذي من أسهل له حكم أعلى فكأنه قصف بالأرض بما سهل قالوا كذلك أيضا له الحكم الأعلى وعليه قالوا إن الإنسان إذا طاف في سطح المسجد في الدور الثالث أو طاف في الدور الثاني فإن طوافه صحيح لأنه قد طاف بالبيت داخل البيت وهو آخر الحكم من, من هو في المسجد ويطوف سبعا يرمو الأسقي في هذا الطواف ثلاثة ثم ينشي أربعة ويستلم الحجر ورثنا اليمانية كل يقول رحمه الله ويطوف سبعة ويطوف سبعة أشواق كاملة فلو انتقص منها خطوة واحدة فإنه لم يصح طوافق حتى يتم هذه الخطوة إذا كان في داخل أم كانه التدارف وإلا بطل طوافه ولزمة الإعادة إلى خرج من المسيط فإذا انتقص من هذه السبعة شوطا أو نصف الشوط أو قدرا من الشوط فإنه يقضيه ما دامه المسجد لا لم يطل الفاصل المؤكد وقال بعض العلماء يجوز له القضاء ما دامه المسجد وهذا قوي ثم إذا لم يقضيه وخرج من المسجد بطل طواف ولزمه أن يرجع ويعيد الطواف ويستعنه وحينئذ يقولون يتدارف ما دامه المسجد فإذا خرج من المسجد انقطع التدارف فلزمه الاستئنات يطوف سبعة أشوار لأن النبي صلى الله عليه وسلم طواف بالبيت سبعة أشوار وهذا في جميع الأطوفة السنة فيها أن تكون سبعة أشوار أما في طواف الرقم فلا إشكال كذلك الواجه لكن لو أن إنسانا أراد أن يجمع السبع إلى سبع أخرى في نافلة كان يطوف سبعا ومن بعدها سبع ومن بعدها سبع ثم يجمع ركعات الطواف شردا وراء بعضهم كأن يطوف السبع الأولى ثم يتبعها بنية السبعة الثانية ثم يتبعها بالسبعة الثالثة ثم يوصل في ستة ركعات أذر عن بعض السلف رحمه الله أنه كان يرخص في ذلك ويفتي بيها أنه لا حرب أن يجمع الأطوفة وراء بعضها خاصة كأن يكون هناك عذر كان يكون بعد صلاة العصر عند طلوع الشمس وعند غروبها في الساعة النهي المجمع عليها ويكون طوافه نافلة فلا يتب أن يصلي في هذا الوقت فيطوفه سبعا ويطوف من بعدها السب حتى يستسم الغروب ويبطل وقت الإذن فيجمعوا الصلوات وفي ذلك أيضا قالوا قد يؤخروا ركعتين المقام كأن يغلب على ظنه يطوف بعد الفجر ويغلب على ظنه أنه إذا ارتفع النهار يفرغ النوضع الذي خلف المقام فيريد مثلا فضيلة الصلاة لعذا النوضع فحينه إذن قالوا لا حرج أن يجمع السبع إلى السبع ويظن السبع إلى السبع ولا يتكرر, أو ولا يتكرر شفعا أو يتراث نهار يربل الأفقي في هذا الطوافي ثلاثة ثم يمشي أربعة يربل الأفقي في هذا الطوافي ثلاثة لما ثبث في الصحيث من حديث بن عمر رضي الله عنه مأمن النبي صلى الله عليه وسلم خبل أشراف الثلاثة الأول ومشي بقي, ومشى بقي الطواف وهذا كما قلنا سنة الرمن والرمن للعلماء فيه قولان قال بعض العلماء تصاربوا الخطأ مع هز المناكب وقال بعض العلماء أن يبعد في الخطى مع هز المناكب يبعد في الخطى ولا يصل إلى درجة السعي ولا يهز من كده وظاهر قولهم إنهم ينقذون نقض الزباء كما جاء في السيار أن هز المنكب فيه أوجه وهو أقوى وأدل على القوة والجلس وكان المحصود من الرمل إظهار القوة والجلس وصلنا كما ذكرنا عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه رمل أشفاء في الأشواط الأول في عمرة الفديبين فلما فتح الله عليه مكة وجاء بعد فتحها في عمرة الجعرانة مقدمه ومصرفه من غنائم الطائف اعتمر من الجعرانة صلى الله عليه وسلم عليه فخبى الأشواط الثلاثة كاملة كما جاء في حديث الجلال العرض رضي الله عنه وارضاه فقال الغلماء إنه لما شرع الرمل, الرمل في أول الأمر كان يمشي بين الضكنين بين الضكن اليماني والحجر ولكن بعد أنزال السبب رمل الأشواط كاملة وللقال من الحجر إلى الحجر أي أن رمله كان كاملا روات الله السلام عليك فيرمل ثلاثة الأشواط متتابعة ولا يمشي بين الضكنين وهذا هو أصح القولين أن المشي نسخ المشي بين الضكنين منسوح وأن السنة إذا رمل أن يستثم الرمل لثلاثة الأشواط كاملة فإذا فعل ذلك هي السنة وهذه الثلاثة الأشواط يستحضر اتباع كما ذكرنا ثم ينشي أربعا ثم ينشي أربعا وهي الأربعة الأشواط المتبقية والسؤال إذا كان قربك من البيت يمنعك من الرمل للزحام وبعدك عن البيت تتمكن معه من الرمل فهل الأفضل القرب من البيت مع فواك الرمن أو البعد من أن البيت مع تحقيق الرمن